نتحاور اليوم ولسنا نتناظر إنما نتحاور في مسألة من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها قديما وحديثا هذه المسألة هي التوسل بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا هل التوسل به ميتا يصح أو يجوز وهل ينسحب حكم التوسل به على حكم بقية أحد الصالحين من البشر الأموات والأولياء والصدقين وغيرهم كل هذه الأمور نتناولها اليوم إن شاء الله تعالى مع رجال فضلاء ومع علماء أجلاء قد أفنوا أمرهم وقد تتلمذوا ودرسوا ودرسوا هذه الأمور فهم كما نعلم أكاديميون في هذا الباب ومن حق الأكاديمي أو المتخصص أن يتكلم فيما علمه وفيما علمه فمعنا إن شاء الله تعالى كما نعلم الشيخ علي قطامش مرحباً يا شيخ علي الله يبارك فيك معنا الدكتور ياسر مرحبا دكتور ياسر دكتور ياسر أستاذ العقيده الإسلامية في جامعة القاهرة دار العلوم مرحبا دكتور ومعنا كذلك الشيخ الدكتور إبراهيم شعيب غني عن التعريف مرحبا دكتور الله يبارك فيك ومعنا شيخنا الكبير الشيخ حازم الكلاني مدرس المذهب الحنفي بالجامع الازهر الشريف مرحبا دكتور وانا استنرد بك القناة الله يجزيك فإن شاء الله تعالى سنعرض او نتعرض جمعه لمساله التوسل على طريقه جميله يعني سيكون لكل متكلم أو لكل عارض عنده أو لكل متحاور خمس دقائق يعرض فيها عنده ثم ننتقل حتى نأخذ الرأي الآخر فنحن بين قولين وبين رأيين كلاهما لأهل السنة والجماعة وكلاهما خير وكلاهما إن شاء الله تعالى يجتهد حتى يصل نحو مراد الله عز وجل في المسألة فنبدأ باليمين كما تعودنا مع الشيخ علي طبعا الشيخ علي احنا في المرة اللي فاتت تطرقنا لهذا الباب وفتحناه ولكن وقت حلقة انتهى يعني انتهى سرعا فلم نستطع النك من المسألة وكنا نتكلم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وقلنا ذلك خلاف في مشروعيته وذكرنا أنواع من التوسل متفقا عليها كذلك كانك التوسل بالله تعالى وبأسماء الحسن وبصفاته العليا وبسمه الأعظم والتوسل بال بدعاء الصالحين الأحياء هذا كله اتفقنا والتوسل إلى الله عز وجل باعترافي بظلمي لنفسي والتوسل لله الله تعالى بعمل أنا الصالح كل هذا اتفقنا على مشرياته لكن اليوم إن شاء الله تعالى معنا نوع جديد اللي هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى فماذا لديك في خمس دقائق عشان أهد على الساعة وانتقل بعد كده الجانب الآخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للعالمين اتفقنا أيضا في الخلقات الماضية ان الامور التي تجري من الانسان اما عادات واما عبادات والعلماء من خلال القواعد الشرعية علمونا ان العادات الاصل فيها الاباحه الا ان يأتي الحظره بالنص الشرعي فان عادة من العادات نعم وان العبادات الاصل فيها المنع الا ان ياتي ما يدل على الجواز أن ان يدل على الجواز هذه اصول قررناها قبل ذلك وقلنا ان العبادات توقفية عبادات توقفية اي مبنية على نصوص فلا يجوز لنا ان نبتكر او نأتي من عند انفسنا بعبادة الا وعليها دليل من كتاب الله او من سمة رسول الله وهديه صلى الله عليه وسلم فتحنا الباب في قضية من اخطر القضايا التي يوجهها المجتمع المسلم الان واختلف الناس فيها اختلافا كبيرا كما قال اخي فضلت الشيخ عبدالله اختلاف كبير وصل الى حد ان البعض وصل به درجة الشطط الى درجة عالية جدا فكفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا واردنا في هذه الحلقات التي يعني اخدمت عليها قناة الحافظ وهذه من المآثر الطيبة لقناة الحافظ طرق هذه الابواب وجمع نخبة من علماء الازهر الكرام وانا ضيفهم الله وصغيرهم على حق على حق على على ضيفهم وصغيرهم في هذه الحلقة لاقرار الحقائق ولتقريب وجهات النظر بين الناس وليس المقصود بين الجالسين الان ولكن حتى يكون الناس على بينا من امر دينهم قضايا خطيرة يعني اذا علمها العلماء فقد يقع العامة في أخطاء تؤدي بهم إلى الشرك قد يجر العمة جوانب الأمور نعم وقد يدركون الحقيقة فهذا الحوار ليس خصم بإخوانه هم نحسبهم جميعا من العلماء والأذكياء الله سبحانه ولكن جلسوا جميعا نحسبهم على خير متجردين لله سبحانه وتعالى لبيان الحق للعامة من الأمة حتى يعملون على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا في المرات الماضية على ان هناك من التوسل ما هو متفق عليه بين العلماء وبين المذاهب المختلفة لا خلاف بينهم عليه ثم وقفنا عند نوع من الانواع الذي طرأ الخلاف عليه وتوقفنا في المرات الماضية عند حديث الامام الترمزي رحمه الله عن الاعمى الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحاحه العلماء على ما فيه ونحن نقبل بتصحيح علماء الحديث لأنه متخصص والمتخصصون على رؤوسنا فالحديث صحيح حديث الأعمى الذي أتى إلى النبي حديث عثمان بن حنيف عن الأعمى الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي قبل أن تسود الحديث تسمح لي أن احنا نحدد محور اولا نتكلم فيه نحن الآن نتكلم هذا الحديث استدل به الشيخ قبل نهين بالأدلة وقبل إحنا نعلم ان هذا الامر حدث في الحلقة الماضية ولكن قبل التطرق لهذا الأمر لازلنا نحدد نعم شيخنا ماهية المسألة هي, هي فقه ولا عقيدة درجة واحد هذا هذا أيضا مجرد من مجال فضائتك دقيقة واحدة هذا على القضية أنا أعرف تفتيه في يعني هذا من مجرد فيه خلاف ايضا بين العلماء وإن كنت أنا أرى أنها مسألة تتعلق بالاعتقاد لأنها مسألة ما مبرر هي مسألة لان المسألة في إن إذا أودت إلى شرك نعم إذا أودت إذا أودت هذه العبادة إلى شرك فها متعقدية يعني إذ إذا إحنا الخلاف ليس في صلاة من الصلوات كيف نؤديها وما هي اركانها وما هي شروطها وما هي ااا الامور الأمور ومفروقي إذا كانت العبادة عبادة تؤدي إلى شرك ربما يقع الناس فيها في شرك شركية فذلك متعلق بالاعتقاد في الغالب وهذا مناهي الله يبارك فيك مم. دكتور حازم مرحب بك شيخنا احنا عندنا برضو معك حواري خمس دقائق بعد ان اطرح السؤالي فضيلة الشيخ علي يرى او يقول ان المسألة عقدية لما لانها تفضي وتودي بصاحبها للشرك والاصل كما تعلم سرد الذراع فاحنا لو فتحنا الباب مم. ولو قلنا ان مسألة فقه والتسع الجدال والكلام فيها لا ربما دعا الناس وبعد ذلك بدلا من ان يدعو الله سبحانه وتعالى يدعون غير الله عز وجل فلقع في الشرك المسألة فقه معقده نفس السؤال مع ان كان لك تعليق على كلام الشيخ علي فمرحبا به برضو خمس دقائي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشيخ المجتدين فيه محمد وعلى آب الأطخار وأطخاب من الجباء اصفرد اللهم عن التابعين وعنا معهم الى يوم الدين ثم انا بعد يعني قد افتسعوا كلامي بتوجيه سؤال الى فضيلة الشيخ وهو يعني ما دليلك لا. على ان هذا من الشرك يعني كيف كيف المسألة على انها شرق لا. لا انا اقولت ان الفضيلة هو السؤال مش للشيخ حضرتك ان الشيخ قال ما عندك فضلتك اطرح السؤالك انك تواجهه واطرح ما عندك كله ثم الشيخ يرد عليه في المرة المقبلة اطرح ما لديك يعني اولا انت ذكرت في, في تقديمك ان يعني كلا وجهتي النظر هي في, في اطار وفي ضمن معتقد ومنهج اهل السنة نعم والجماعة نعم لكن دعني اكون صريحا في بداية اللقاء يعني بهذا التكييف للمسألة نحن يعني خرجنا عن منهج اهل السنة والجماعة فيما اعتقد وفيما اظن فليس في مذهب أهل السنة والجماعة أن من يفعل هذه الأفعال مشرك أو كافر نعم بل مذهب أهل السنة والجماعة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن أهل لا إله إلا الله جميل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي تمام فالمسلم حاله دائما محمول على الإيمان حتى يعني, وقد يعني حتى, يقوم حتى يقوم الدليل القطعي على أنه خرج من الإسلام جميل ولذلك قال علماؤنا بأن المسلم لو صدر منه فعل من الأفعال او قال قولا من الأقوال نعم وفيه تسعة وتسعون وجها للشرك ووجه واحد للإيمان يجب أن نحمل كلامه على الإيمان لأن هذا هو الأصل نعم والمسلم لو صدرت منه يعني قولا أو فعل من الأفعال حتى ولو فيه وجه شرك ووجه إيمان فإسلامه قرينة على أنه مؤمن يعني الإسلام في حد ذاته قرينة على على أنه من المؤمنين حتى كل الرجل يفعل أو يفعل ما يهم الشرك نحمله له على الإيمان بقرية أنه, أنه مؤمن وهذا هو الأصل الذي يعني قال به العلماء وأعتقد أن هذه القضية هي محل اتفاق بين علماء المسلمين، نعم. وهذا كله بفرض أن في التوسل شركا. طب لازلنا برضو مع السؤال ااا قضيت أكثرنا مسؤولية. فاا طبعا أن المسألة فقية وليست وليس عقديا بأي وجه من الوجه. مسؤولية ليه؟ هي. يعني في جانب الدعاء والدعاء بهذا. هي يعني طبعا هناك أدلة كثيرة على أنها فقية، لكن أبسط هذه الأدلة أن علماء المسلمين. يعني خاطبة اختلفوا في في هذه المسألة يعني في جواز التوسل وعدم جوازه والاغلبيه على الجواز لكن نحن نحترم من يعني يحرم هذا او يكرهه يعني يقول فيه بالكراهه لكن لا يقول انه شرك لو قال انه شرك فنقول هذا خارج عن اهل السنة والجماعة فالاختلاف في الجواز وعدم الجواز هذا اية انها مسألة فرعية فقهية وليست مسألة عقادية يعني الفقهاء عبرون عنها بالكراهة او بالجواجة نعم المشروعية. اذا عبروا عنها يقولون هذا مكروه او هذا كذا انما في العقيدة نحن لا نقول مكروه. مكروه انما نقول هذا حق وهذا باطل. والعقيدة واحدة ليس فيها تعدد وليس فيها اختلاف يعني اما ان ذلك الامر صواب او خطأ ولذلك يعني نجد في حاشية ابن عابدين مثلا انه نقل عن العلماء في المذهب الحنفي انه اذا سئلنا عن مذهبنا ومذهبي يعني مخالفنا نعم فنقول مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب هذا في الفقه في الفقه المذهب الفقهي نعم. مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب نعم وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا نقول الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا الله فانظر الله. إلى حق وباطل وانظر إلى التعبير هناك قال مخالفنا وهنا قال يعني بمعتقدنا ومعتقد خصمنا فجعله خصما، فالمسألة ليس فيها أنصف حلول بل هي يعني مسألة يعني ليس فيها إلا حق واحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الحق وأن يهدينا نازل لك دقيقتين عشان طيب. ما أخدش الوقت وحضرتك. حضرك سؤال الثاني اتفضل اتفضل اكمل يا دكتور طبعا لن نستطيع في حلقة واحدة ان احنا نستعرض جميع الأوجه للنقاش في هذه المسألة وطبعا هذه المسألة يمكن أن نجمل القول فيها أو في أدلة من يقولون بجواز التوسل في الأدلة العقلية والأدلة الإيه؟ النقلية. النقلية. آآ آآ آآ قال الله تعالى قبل يا يعني ما ليش آسف قبل الشروعي في المطلوب أو في الأدلة. لازلنا برضه نرجع للشيخ ياسر والشيخ بعدين نعرف برضه مسألة فقه ولا عقيدة يعني ما ظلوا مسألة يعني لو واحد هبحث في الكتب هيلف في كتب عقيدة ولا كتب فقه المسألة دي. يعني النصوص الفقهاء كما تقول فضيلتك أن مثل غالبي على الجواز. هذه النصوص اين أجدوها مسبطة؟ والله أنا يعني يعني قرأت في كتب الكلام اللي هي تتعلق بالعقيدة وقرأت في في كتب الفقه فما وجدت هذه المسألة بحثت في في علم الكلام ووجدتها مفسوسة في في في الكتب الفروع المذهبيين ومتطرأ علماء الكلام. ومنضطر علماء الكلام أن يتكلموا في هذه المسألة إلا بعد أن كسر اللغط فيها. يعني حولها يعني حولها بعض الناس يعني ممن يعني يعني نحسن الظن بهم انهم يعني ما فعلوا ذلك إلا عن ابتغاء مراكز الله نصت للحق طبعا علم. لكن لهم طرحوا المسألة على أنها مسألة يعني إما أنها شرك وإما أنها تؤدي إلى الشرك وإما انها مسألة شديدة الخطورة بتعبير نصيبة الشيخ شديدة, الخطورة. شديدة الخطورة هذا تعبيره الذي عبر به الآن ف... فلما يعني يعني فور إلى ذلك و... و يعني وجهت اتهامات بالشركه ل... لابناء الامه وهذا طبعا يترتب عليه تكفير ويترتب عليه استحلال دماء وتترتب عليه مخاطر كثيره يعني تحيط بالمجتمع الاسلامي نعم. في وقت إن هو مشغول فيه بقضايا نعتقد انها الاهم فاضطر علماء الكلام وتسرع علماء اهل <تصفيق> الجماهير الى ان يط... يعني يبحثوا هذه الأمور ولوم في كتب العقيدة سدى النهادة يزاك الله خير يا دكتور كده خمس دقائق وافية كاملة ان شاء الله الساعة عشان الساعة عشان الساعة عشان في فأنا يعني ان شاء الله انهم دخلني الساعة لنستعني في شاء رقام فانا جاهب البركة كده سبعة أعطيهي أعطيه تسعة دقائق الله يحفظك دكتور أحبك الله الذي أحببتنا فيه طيب دكتور ياسر لازمنا مع نفس المحوري نفس السؤال وما ظلها فين عقيدة ولا فقه من وجهة نظرك و بصراحة تم الحين الحمد لله رب العالمين صل وسلم على نبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه كما وحده الله عز وجل وأعرف النبي ودع إليه وسلّم اللهم غبارك على آلي وصحبه خير صحب وآل مراتب العزة والكمال والفخر والجلال وبعده فإن الله تبارك وتعالى وله الحمد والمنّ فإن الله تبارك وتعالى وله الحمد والمنّ قد قيد لهذا الدين من يدافعون عنه ويوضّحونه في كل زمان ومكان لكن الناس مختلفون في ذلك اختلافا شديدا فكل يدعي الحق ويقيمون على ذلك دلائل من ارائهم وبراهين من افكارهم فكل بكل معارض فكل بكل معارض وما كان هذا سبيله فليس فيه شفاء غليل الملجأ حين وعند الى الكتاب والسنة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات إذن إذا اختلف الناس فمرجعهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قبل أن أجيب على هذا السؤال ولعل يعني فضلت الشيخ علي نفسه أجاب على هذا السؤال لما سأل أين نجد هذا الكلام في كتب الاعتقاد أم في كتب الفقه لا شك انه مليء وكتب الاعتقاد تمتلئ بهذا الكلام ولكن انا لا يهمني هذا الموضوع والاجابة على هذا السؤال من ان اريد ان اواصل في حقي الخمس داية التي هي من حقي ان اواصل اصولا الاصل الاول اننا والله نحبكم في الله حب ]ك ]ك الله الذي احبتنا فيه كل من هنا دكتور معاشم القطاع كل من هنا يحب ان اخرى في الله انا اريد يعني ان اخرج من الاجابة على هذا السؤال الى ما هو اهم يعني من وجه نظري. الأمر الثاني أن هذه الجلسة ويعني هذا الكلام أعلنه على الملأ لكل المشاهدين أنها حوار وليست منظرة أبدا نعم وأذكر نفسي وأخواني بقول يونس بن عبد الأعلى وهو تلميذ الإمام الشافعي رضي الله عنهما وعليهم رحمة الله قال ما رأيت أعقل من الشافعي اختلفت أنا والشافعي يوما فما رأيت أعقل من الشافعي قال لي يا يونس أما يحسن أن نكون إخوانا وإلا من في مسألة نعم الأصل الذي أريد أن أوصله بعد ذلك أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله بعد ذلك أن المبلغ عن الله تبارك وتعالى هو النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد ولا وسط بيننا وبين المولى عز وجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عز الذي بعد ذلك أن أفهم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق النصارى اليهود على 71 فرقة وتفترك النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة السواد الأعظم أو في لفظ آخر ما عليه اليوم أنا وأصحابه نعم. يبقى النبي يبلغنا عن الله والذي يفهم كلام النبي أفهم الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع التوسل الذي نحن بصدده الآن في ظل هذا التأصيل فالتوسل على حد علمي أنه الخمس دقائق المتالي لا لسه فول الدخير التوسل في نظر <تصفيق> أنه منه ما هو مشروع وهو التوسل بالإيماني بالله تبارك وتعالى وبعمل الصالحات إجمالا وما هو مشروع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وبشفاعته يوم الدين نعم. وما هو غير مشروع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل تأصيلي ودلل على ذلك أن عمر وهم الصحابة أفهم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بذاته بل توسل بدعاء العباس ولو أن التوسل بذاته وهو ميت جائز ما توسل عمر بالعباس؟ وقال وما عدل عن النبي الى العباس ابدا ما يفتح عليك كلام منضبط الله يكرمك انتهى ولا اكمل لا هنستناكم هندي كمان مه. دقيقه اضافه للدكتور بعد يعني مه. معك دقيقة كمان يا دكتور. مع أنا في الحقيقة هذه بعد هذا الكلام. أنت أنا حساسية أن. ربنا ياجب. لا. لكن أخوي اتفقنا على هذا قبل دخول الاستوديو، فلابد ان يكون قانون نصير عليه. هذا الاتفاق الإذاعي. نعم نعم. ربنا ياجب. عند المشاح. ربنا ياجب. والله والله ليس منطلق يعني يعني كم يقولون أليف الكلب أو غيره. بالأرض بشاشة في وجه الله يجزاك وأول من أرى في وجه البشر مقدم البرنامج والأخي المتكلم والصاد وغيره. فالكل فضل الله نحسبهم على خير فيعني نقول يعني إخواننا التواضع لله تبارك وتعالى وإن إن كنا يعني نتكلم في هذا الموضوع فإنني أول من يستحضر الني إن كان الحق يعني على لسان غيرنا ويعني وكما يقول الإمام الشافعي ما يعني يقول ما نظرت أحدا أو ما جدلت أحدا إلا ودعوت الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق على لساني ده تجرد من إمام الشافعي إلا أنا خلصت ديئة حتى <تصفيق> نشاط مع عسان المرة الجاية أخذ بها يسوي <تصفيق> طيب يا دكتور <تصفيق> جزاك الله خير يعني مقدمة جميلة ولطيفة جدا ورائع <تصفيق> في الحقيقة أو أنا الحقيقة <تصفيق> ما أردتش مقدمة أنا أردت تأصيلها نعم أو يعني تعصيل يعني الله يحفظك يعني مقدمة في تفصيل أو تفصيل تحتوي مقدمة الله عزك يا دكتور طيب دكتور أبراهيم مرحبا بح ولست لأنك أقل <تصفيق> الله يبارك فيك يا رب طيب دكتور إبراهيم الشيخ ياسر قال إن كتب العقيدة طافحة بالمسألة مليئة وطبعا إلى الآن نحن لم نلج إلى الأدلة وإن كانوا قد طرح دليلا أو استشكالا على أو إرادا على العباس على قصة العباس رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه مع عن الصحابة كلهم فلازمنا بعد لم نلج إلى لب القضية وإلى الاستبلال والمشاكل والإرادات والاعتراضات وما شابه ذلك لازمنا مع المسألة في البداية عقيدة ولا ثق الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مصر. اللهم ألنا حق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا مرزقنا اجتنابه ولا دكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك في الحقيقة حتى مع أن المسألة قد وردت في بعض كتب علم الكلام إلا أن العلماء رضي الله عنهم قد نصوا في كتبهم على أنها من فروع الفقه وليست من مسائل الاعتقال ما دليلك على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله من ان المسألة من مسائل الفقه وأن الإنسان لا يجوز له بحال أن يكفر المتوسل ومن كفر المتوسل فهو الكافر نص شيخ الاسلام او كلام هذا معناه لا. ونص على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في وقت فتاويه وغيره من الائمه على ان المساله دي من الفروع يعني الثاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن تامية نص كلاهما على أن المسألة فقه و إلى ذلك الشيخ الألباني في تحقيقه للتحاويلة بين أن المسألة من مسائل الفقه وألديا من فروع العقيدة أو ليس يعني ليست من العقيدة في في شيء مسألة التوسل وكما تفضل أخي دكتور حازم بأن العقيدة لا تقام إلا على القطعي من الدليل فلو كان مسألة التوسل فيها نوع من قطعية الدليل ما وجدنا اختلافا بين أهل الإسلام فما يجوز بحال أن نخرج هذه المسألة وذا من وجهة نظري أكبر بضعة أن نخرج المسألة من إطارها الفقهي وأن نضعها في إطارها العقدي فبدل أن تتردد المسألة بين ما يجوز أو لا يجوز تتردد ما بين كفر وإيمان وبهذا نطيح بالسواد الأعظم من هذه الأمة فده ده يعني هذا ما أريد أن أقوله أيضا يعني إن كان أخي الدكتور ياسر حفظه الله قد بينا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفهم الأمة للتنزيل فهذا ما نبصم عليه بالعشرة كما يقولون يعني لا, لا, لا, لا نخرج من عبائة هؤلاء الذين عاصروا الوحي وتلقوه غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد توسل بسيدنا العباس فإن سيدنا عمر لم يرد عنه أنه نهى عن غير هذا، فاذا كان في في القضية محل النزاع سكوت من سيدنا عمر، يعني لا يجوز أن اخذ دليل توصل سيدنا عمر بن الخطاب بالعباس وافسره لصالحي، إنما القضية ان سيدنا عمر بن الخطاب توصل بالعباس، طيب توصل بالعباس لما توصل بالعباس؟ هل العباس أنه أفضل أبداً سيدنا عمر أفضل من العباسي بإجماع أهل السنة؟ فلما لم يتوسل عمر بنفسه وهو أفضل من العباس إلا أنه لجى إلى العباس لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو <تصفيق> في حقيقة الحال توسل بالنبي وإن كان في شخص العباس هذه واحدة الأمر الثاني طب معلش قبل أن نسترسل في الإراد أنا آسف جدا لازمنا برضو عشان نحدد المحاور مع أخواننا اللي يشوفونا فقهة مسألة فقهة مع يعني نص حاضر من الآن تسمحون لي بذكره قدر فضل. تفضلكم الله الشيخ ابن تмир رحمة الله تعالى عليه في تفسير الصلاة المستقيم ذكر فقال واختلافهم فيما بيتكلم على التواصل بع قالوا واختلافهم فيما يشرع وما لا يشرع من الدعاء كاختلافهم في مشروعيات الصلاة عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح يعني ذبح هل تجوز أم لا وقد علم بالاتفاق أنها ليست من مسائل السب عند أحد من المسلمين طيب معلش يا دكتور نتجه للشيخ علي انت فضلك مني من حقي فلا بد أن أكمل الدواء دكتور عليه ده حضرتك في الدقيقه الاستاذ الشيخ علي الرحمن الله الذي احب الله اكبر يا رب الشيخ علي عندنا تلف الان الشيخ والالباني من المعاصرين الوهاب زمن الحديث قالوا بأنها مسألة فقه هل عندك من القدامى يعني هل إن كان في خير ما فيش مش مشكلة هل يحضرك الأمن القدامى من قرات له دونا المسألة وقال إنها مسألة عقيده يجب أن يبدع أو أن ينظر من خالف فيها ومن توسل بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم. بداية كان يعني لي بس تعليق بسيط على كلام اخي فرص دكتور حازم يعني الرجل كده القى علينا القاء ربما نخرجه فلا نعود <تصفيق> <ليه بس كتب تصفيق> اننا نكفر ونفسق ونستبح دماغ هذا ليس فينا والله يعني فكرة فكرة نحن لازم نتكلم بهذا الفكر الآن ولكن ليس هذا الفكرة أنا أيضاً. ماشي يعني نقول عندما قلت أن هذه القضية قد تفضي إلى شرك فأنا أقصد ما أقول أنا أقصد. وكنت أشحري فشل في ذلك أخذ الدكتور بوهيم في المرات الماضية إنه لم يقر جميع أنواع التوسل. قلنا نتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو مرفوض ومنه ما هو مختلف فيه. فانا شايف ان احنا حقرنا حوار الحلقات في ما هو مختلف فيه اللي هو النهارده احنا لحين. عندنا اقسام من التوسل عندما اتوسل بذات ميت واطلب او وسطها بيني وبين على رفض هذا الدكتور ابراهيم المره فاتت وقال لي احنا بينا يا, يا اخي الكريم هي الوساطه داخله معنا التوسل ازاي اسمع معايا طيب اسمع. يعني حضرتك عايز تقول عندما الصالحين واجعله وسطه بيني وبين الله وهو حي هذا جائز ولا غير جائز باتفاق جائز <تصفيق> يا اروح للدكتور حازم يا ذكر حازم انا ارى فيك الخير وارى فيك الصلاح ادعو الله لي بكذا جعلته بيني وبين الله ولا لأ وهذا جائز ولا غير جائز, جائز. هذا جائز فما تغسلش الورق بعد بعضها مش وصلت لكن دي. نقول نعم امال تسميها ايه لا ده انا ما تدخلتش مع ربنا خالص انت كلمت ربنا انا خالص لا انت كده انا انت لما... راسل الدكتور عازم وانت دكتور عازم الراجل مذنب او عندي قضية او عندي مشكلة او عندي كارثة وانت راجل اظنك قريب منك ده ما شفاع طلب نعم طلب جعلت بيني وبين الله واحد ففرض ولا مجعلتش يعمل نو... نو... أنا ما وإحنا يزيلوا حقك معنى المراد بالجاهلية شو خبب؟ إحنا ولا؟ بس إنه إنه المراد بالجاهل. جعلته أنا الآن بيني وبين الله سبحانه. واحد رحت الواحد ده الشرك. ما قلنا هي حتى تتكلم في في التواصل لازم نقسمه خص اولا نحن لا نكفر. أبدا نعم. في التوسل المختلف فيه نعم. هذا ليس فيه نقاش هذه قضايا مختلف فيها والخلاف فيها سائف نعم. لا نكفر صحيح. فيها ولا نفسق ولا, ولا نبدع طب تكفره من لأن... أي... من أشرك مع الله شريكا يعني يفعل, يعني يفعل ماذا يعني. يدعو الميت لأنه قريب من الله يعني... يطلب من الميت ينظر للميت يستغيث بميت واتفاق يعني... من نظام رفوض من نظامنا كلنا ده النوع اللي لأخاي في الأمة تاخذ كلامنا نعم. وهم عوام لم يدرسوا الشرع فيقعوا في هذا المنظره ده انا بحذر منه اللي دخلت فيه نعم. لا اقصد ان انا يكفروا بعضنا لبعض او يكفروا بعضنا هذا ليس مقصدي وليس مبدانا وليس منهجنا ان احنا نفعل هذا نعم. هذا بس ابارك نفسي ان الاخ هادي من لم يحضر الحلقات الماضية ولا الاخ الدكتور ابراهيم هو يلتمس العذر لذلك انه حضر ربنا فاصكم فوصلنا لهذه القضيه طيب, هذه طيب هذه بعد ذلك ندخل فيما بعد ذلك هل القضية قضيه او فقهية خروجا من الخلاف المختلف فيه هيبقى دخل في المسائل الفراعية الفقهية الله يفتح عليك يا شيخ علي المختلف فيه المسألة اللي هي مسألة ده هيبقى مكروه ده تمام لا لعله يدخل في المسائل الفقهية اما الذي يفضي الى شرك فلازم لازم اسألها قضية لازم نصحها على قطة الناس فيها فضيتك قلت كلي جزئية من شوية آه... لعلكم سمعتموه الشيخ قال احنا في المسألة دي ست... في مصطلحين نقصد ديت ولا استاذ خلاف قبل منطقه يعني لو قلت يعني, يعني احنا قلنا في نوع من التوسل المختلف فيه بين العلماء اللي بجاه... أه... التوسل بجاء التوسل الى الله بجاه النبي وهما في الاث نعم قضيه خلافيه ماشي ماش. لا السعد هذا من النوع الخلافي اذا انا عندي نوع خلافي وعندي نوع اتفاقي وعندي نوع شركي طيب النوع الخلافي ده يا شيخ انت ترى فيه تفسيقا او تبديعا لما قال به نعم يعني تفسق او بدع من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا احنا نناقش ونعرض الحجة نعم عليه ثم نقول ان هذا امر مكروه لا يجوز لكن لا نقول بان هو بدع وفسق لا اسمح لي قضيه الابتداع حاج حاجه <تصفيق> الحرام انا لا ابدع ولكن من العلماء من بدع من يصنع ذلك لانه قالوا انه ابتكر عبادة وابتدع عبادة لما يكون عليه شاء من الصحابه الصالح من صحابه الرسول الله التابعين اذا المذهب نا. مذهب الشيخ علي انت كما ترى وتتبع المذهب القائل بان المساله يعني نجعلها للفرح في أمور الفقه. التوسل المختلف فيه أو الذي فيه خلاف الناس. هل هو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جئنا بالتواصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته هذه القضية اختلف فيها الناس. هل, هل هل هذا المتوسل دع ال دع الجاه أو دع رسول الله من دون الله؟ لو دع الله عز وجل متوسلا بجاه رسول الله هذه القضية لا تكفر إذا مسألة فقه. لا لا تكفر. جميل. من قال ذلك وفعلا ليس بموشرك لأنه نجا الله لم يجع إلى غيره وكذلك, وكذلك ليس للمبتدئ وليس للفاسد القضية البتداء والتسقي خلاف ولكن إلى ما تميل أنا لا, لا أميل إلى العنف وإلى التشدد الناس ولكن أميل إلى طرح القضايا والقول إن الأصل رص رصد ترى برهمة إن أي عبادة عشان تقبل عند الله لها إيه لها شرطين القول الإخلاص والمتابعة لا. فكل ما ليس فيه متابعة مزموف كل ما ليس فيه وهذا امر ليس فيه متابعة فهو امر مزمون اذا قال احد الناس انه بضع ف... فله ذاد ما نستطيع ان نقول ان دواج الناس ببضع بفصلة خطوه بقى ان نجلده يبقى معنى كده ان نفدك انا جنحت الى قول اخر <تصفيق> انا اكره اي عبادة تبتكر ثم نقول في الاخر ان طالما سكتوا عنها يبقى نعمل احنا قلنا الاصل في العبادات التوقيف وان الاصل في العبادات المنع مش السماح إلا بنص فإذا فقدنا النص ن ن ما أدفع نص إلا زاوية ضيقة دي طب الشيخ علي أنا برد على من حد طلعت فاعلتي إلا زاوية الأخير حضرات إيه كلمة <تصفيق> افصل عشان ننتقل <تصفيق> للشيخ الشيخ ياسر يعني إيه إن سبل الحوار متداول هيبقى بقى أفيه يعني إن ركزت واسطة خمسة على شغل معنا خلينا متداول ده عبّم الشيخ علي مثلا خدمنا كلمة يعني نقدر نفيد لو دخلنا مع فيها أو دكتور أسس حازم أو الشيخ ف وهكذا يعني طيب آه طبعا احنا كلنا اخره مش تجاول يعني اسمها ولا حاجة, حاجة, حاجة, حاجة لا قدر الله يعني انا اودى والله اخواني يا اخواني انا لازم إخوان ب... دكتور يعني انا قابلنا هنا قديمه واحنا اخباء يعني احنا متجردين لله ما نريد ان نفسق احد او احد المكفر احد من شان رسول الله مش صحابه شكلنا انتقل لموعدنا الدكتور ياسر بس يعني على طول يعني ممكن تقاطعني كده في اي وقت انا حاضر دكتور دكتور ثاني تفضلك الله الشيخ علي قال ان المسألة يعني كأنه يميل الى انها مسألة فقهية وانا لسه عايز اقول تراوث بالله هو ما بيتكلمش هنت في المسائل مش خبر كل هذه التي حولها ندل كما قال الرجل يعني احنا قلنا ان هناك نوع <صفيق> اختلف فيه اختلاف مستسخ بين العلماء في فهمنا فهمي القضيه تحتمل فهمك تحتمل فهمي وكل منا يحتاج الى مرجع نعم ونقول ايه والله اه والله انا وفيه نوع متفق انا مش في خيره في ان احنا الصيغات المره الماضيه وهناك نوع غير مقبول باتفاق اي نعم نعم اتفضل الامر الاول السؤال اللي جات معلش انا بكلمك على طول دكتور انا بعتبر نفسي يعني انا مشاركه في البرنامج انا بشرف كبير والله الله الأمر الامر الاول انت سالت شيخ عليه هي بدع ولا لا يعني تعرفني البدع ومشايخنا كلهم على ذلك يعني البدعه هي كل امر مستحدث في الدين تخالف به السنه الأهل العلم وعلماؤنا وإمامنا الذي استدل الذين استدلوا بكلامهم فضيلة الدكتور إبراهيم وفضيلة الدكتور حازم شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الباني كلهم على أنها بدعة على الأقل. طب إذا كنت كلامي أنا قرأت عيني هاتيني. الذي واحدة لا كلهما الدود اللي اللي كلام ابن عبد الوهاب شخصا رحمه الله تعالى قال إنها مسألة فقه وان كان وقال كده نعم كاميرا نعم قال وإن كان الجمهور على كراهتها فإننا لا نكفر من خالفنا وقال الجمهور على كراهتها لم أنا أنا في ولا حاجة تحرك تحرك لا لا لحظة لحظة بس يعني الكلام الله انت بتقول ان هي مسألة مش في ذلك يعني يقع البدعة في أنا ما الذي الدكتور حازم يجيبني على كلام الدكتور ابراهيم على تقع انا جو... ما بقى بقى تقع. على كلامي على تقع الثقه وما تقع معنديش مش بدعه الثقه يبقى بدعه انا ما بس بس بس خلاص ده كلام كلام قرات وامس فعايه مش عقيدة لا انا انا الان لا اجيب على سؤالك يا فقه انا ان الذي على نقطة اخرى هل هي بدعة ام لا مسألة عقيدة أولادي سأنتقل إليها لكن أنا فاي. أريد أن, إيه أن لا الأمور لا ستدخل في بعضها أنت الآن سألت سؤالين بدعة أم لا؟ قلت لك أن هؤلاء الأئمة جلهم قالوا أنها بدعة أولهم الإمام محمد عبد عبدالهب الذي قرأتها أما كلامك الآن فهل هي فقه أم عقيدة؟ ليست بدعة أم يعني الذي قرأته وأنت مع احترامي لك <تصفيق> هل هي فقها أم عقيدة؟ جميل لأن المعلام لنا فقرأتها صحيح الكلام طيب وإحنا ق حضرتك انتقل بقى فيك ولا لا لا, لا قررت قرر على على على على. أنا خلا الله. إن أصل الشيخ عبدالله أنا اللي عنده اختلاف معي في هذا التفصيل لحظة. تعرف في البدع. متفقين متفقين معي يبقى كل امر مستحب في الدين. على هذا الحكم. لا بد لابد أنك فيها لأن ده. دولة من جهة هذا السامي. أنا محايد بين. نعم. حضرتك وداري الدكتور لا محايد الله لا انا مش فريقين لكن انا عايز احدد نقطه بس احيانا الامور بتتشابك بعضيها واخونا الشيخ عبد الله سال سؤال عن البدعة وانا اجيب عن البدعة ما دخله هي عقيدة ولا فقه فانتقل لسؤال اخر وهو لا يشعر وهو لا يشعر طبعا مش شديد حبه للموضوع وعايز يحسمه فانا بتكلم هل هي فقه ولا هل هي بدعة ام لا فانا قلت ان بدعة قال بس انا قريت ان هي فقه قلت له ده انا بتكلم عن البدعة فياريت برضو احنا نبقى على اسئله الامر الثاني ارجع لكلام اخونا الشيخ حازم واخونا الشيخ ابراهيم وهما بيستدلوا على أنها مسألة فقهية وهم بيستدلوا على مسألة فقهية لم يذكروا اي دليل الشيخ حازم يعني وهو على رأسي قال لأن العلماء اختلفوا فيها وهل الخلاف معني ذلك أنها فقه وهل اختلاف العلماء يدلل لنا على أنها مسألة فقه من قال هذا الكلام وكلام الدكتور ابراهيم الفاضل لما استدل قال وقال الألبني فهي من الامور الفرعية في العقيدة ثم قال وبذلك قال الألبني أنها فقه كيف يكون هذا الكلام؟ نفس الشيخ البني كما قال تكلم عن سبع مسائل قال في العقيدة ليست الأخيرة منها يعني بالأخيرة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن خلي بالك أنا لك لك راجع عندك أنا خل بالك أنا أنا خل بالك <تصفيق> <الدكتور تصفيق> أنا وكتبت وكتبت <تصفيق> أنا خل بالك أنا أنا خل بالك الدكتور أنا خل بالك أنا أنا خل بالك أنا أنا خل بالك أنا أنا خل كان أنا أنا خل من أنا أنا في بالك هل أتكافة تكون مسألة فقية؟ هل تبقى حضاثك؟ لا ممكن أن يكون تدافع للمحاولك ليس بيطلقين. في مذهب الشيخ الألباني كما قرأناه له في بدايتي عن المحاكدة الطحوية أنه عد التوسل من أمور الاعتقاد أو عد الخلافة في التوسل من أمور الاعتقاد حتى نكون يعني إيه الأمر نفكر أنا مش هضيع الوقت آخر حاجة أقولها إحنا لو اتفقنا على أن هذه المسألة عقادية أم مسألة فقهية؟ طيب ما احنا ممكن نخرج من النقطة دي لما هو أهم هل هذه المسألة مشروع أم غير مشروعة؟ أيضا مسألة فقهية أو عقبية فإحنا هيبقى إيه بصدد إسباج فاعلها يكفر ولا لا يكفر؟ طب ما هناك ما هو أهم ولا لا هل هي مشروعة ولا غير مشروعة أصلا؟ طيب لي دكتور أخذ الكلام من فضلك الشيخ <تصفيق> حازم الشيخ حازم الدكتور يدلل أو يقول إن هي يعني حتى إن قال الشيخ ابن عبد الوهاب أو نيتامي وغير المسألة فقه لكن قد تقع في جانب البدع وقال البدع قد تقع في جانب الفقه انا اقول او يعني افهم من كلام الدكتور ان البدع فائلا قد تقع في كل ابادة وهو البدع لا تقع الا في العبادات، وقد تقع في الاعتقادات فاحنا بنتكلم عن المسألة دلوقتي انا لما وحدت والسلم النبي صلى الله عليه وسلم فعله ده اوصفه ان هو بدعه والبدعه دي لها اقسام في لو قلنا بتعميمها بدعه واجبة ومستحبة وبدعه مباحة زي بره بدع العادات العادية وبدعه مكروهة, مكروهة وبدعه محرمة مم. لو وصفناه انه بدعه هل هي بدعه مكروهة ولا محرمة مم. ولا هي اصلا ولا جائز ولا هو أصلاً مش بدعه هو سنه حسنة؟ طيب انا استسمحك ان يعني في الدورة الثالثة من الحوار يعني مم. يعني احنا كما قال اخونا الدكتور ياسر ان احنا نبدأ في عرض الايه المشروعية المشروعيه او عدم المشروعية مم. فربما يعني لو تسمحوا لي الآن أن نعلق على يعني بعضهم صحوة كده كده فوضي المعنى تقريبا 18 دقيقة بس؟ اه فإحنا نكمل في المرة الجاية إن شاء الله نفس الموضوع مش يعني هنكمل نفس الموضوع في الأدلة بس النهاردة نركز يعني مثلت فقه ولا عقيدة أنا أريد طيب إنما أنا يعني أناقش بعض الأفكار التي وردت في أثناء النقاش ولو في عجالة من تخدر الدكتور طبعا مسألة الدكتور يقول يعني من قال إن الخلافة يدل على, يدل على انها فقه نعم الخلاف يدل على انها فقه لانها لو كانت عقيده وانت تقر معي بان العقيده ليس فيها مذاهب وليس فيها فرق و... في فيها... فيها يعني قد يكون فريق على صواب وفريق على باطل لا، م... فرق... ف... أ... الفريق الذي على الباطل يخالف الفريق الذي على الصواب انا اتكلم dabei... لا انا لم اقصد مثلا انا لم اقصد مثلا مع الكفار فاقول ان المسألة فقهية لاننا نختلف مثلا مع لا علي جاهل ولا بولهر لا اقصد ان الخلاف طالما انه وقع في دائرة المسلمين وفي دائرة علماء الاسلام فهذا يدل على أن المسألة فقهية وإلا لو لم نقل ذلك فمعنى ذلك أن إما أن العقيدة تتعدد وجهات النظر الصائبة فيها وإما أن بعض المسلمين على باطل وهذا يعني ننزه المسلمين عنه لا سيما علماء المسلمين هذه مسألة المسألة الأخرى ان الشيخ علي بيقول أنني يعني أرشته من الإسلام أو كذا لا, لا يعني يعني أنا لا سيدي أنا لا لا لا لا, لا, لا, لا أتحاور الآن فقط نحن الأربعة أو نحن الخمسة لا نتحاور سوياً في دائرة مغلقة إنما نحن نتحاور مع فكر موجود يعني في الساحة وأنا سمعت يعني ب بع من يعني يصف هذه الأمور بل ما هو أخف منها بأنه شرك وانه كفر وبعبارات جازمة حاسمة فإن كان نحن يعني قلنا إن, هو كان كان إن كان دخول نزول القضايا العواهر كان يعني لا هذا يعني هذا ش شريف خوف نزول القضايا في العواهر فأنا بقول إذا كان حضرته كذا <تصفيق> أو, الدخل أو الدخل يعني وهذا خطاب جديد لم أسمعه من من الذين يرفعون راية السلفية في المعاصرين يعني يعني ربما محمد بن عدل وهاب ابن تيمية وغيرهم من من أقطاب المدرسة السلفية قالوا كلاما يدل على ان المسألة مسألة فقه نعم. لكن الطرح المعاصر الذي لاحظ الاستاذ عبد الاذن حضرتك انهم قالوا انها تدخل في الفقه وقالوا انها تدخل في الفروع العقيد فهذا يعيدنا الى الكلام الذي قلته ان ليس كل التوسل ينزل في حكم يعني انا اقول انا لكن فيها انواع يعني كان الصحيح ما اقول لك ان قسم التوسل انواع دي كله حكم انا انا انا ليه ليه خدت حدش عارف اشحال من المع... من, ال... من القدامى او من الذين ذكرتهم قال انها فرع عقيده أنا ما كلهم تلاقي كل كلامهم لوحده. انا أتكلم. ما قلتش لأنا نخلت عنكم. علينا... شيخ الإسلام. شيخ أنا أنسى بكل كله. أنا أنسى بكل كله. أنا أنسى بكل كله. أنا أنسى بكل كله. أنا أنسى بكل كله. أنا أنسى بكل كله. أنا أنسى بكل كله. لا أنسى سيدي كله. أنا أنسى بكل كله. أنا أنسى بداياتا قبل ما نخش في المختلف يا دكتور عشان بس إذن إذن إذن النوع... يعني إحنا نوعين متفق عليه متفق على صحته متفق على شركياته ده هو هو بس احنا لا هذا خلاص كل يا يش... شيء هنتكلم دلوقتي مساله واحده اللي هي ما استوى بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا اينا؟ ده اللي بنتكلم فيه, فيه. ده اللي بنتكلم فيه. فيه. فيه فخ ولا كده منها ولا سنه طيب يعني ايه الطرح الذي طرحه انساننا يعني طرح جديد علي يعني ما تعودت ان اسمعه في الخطاب السلفي المعصر نعم. وعلى كل ان انا يعني ارضى بهذا بهذا الطرح نعم. يعني نعم. على طبعا انه, طبعا انه طبعا على, على انه نقل الى الى الامام وتطور في في الفكر السلفي يعني ان كانت هذه هي يعني الطريقه المتبناه عند اغلب اصحاب هذا الفكر برضو يعني انا الاحظ في يعني في الخطاب ده حضرتك يا دكتور ياسر ان في يعني كثير من العموميات يعني حضرتك ذكرت ان المرجع الى الكتاب والسنة وهذا ما لا خلاف فيه ولا بأس انك ذكرت به يعني من ربما لا يعلم هذه القاعدة لكن كل يدعي وصلا ولا وليلة لا تقرؤ لهم بذلك يعني أنت او الطرف المخالف لي كل يدعي الحق نعم, نعم. نعي أننا أهل السنة والجماعة وأننا على الحق وأن من يطرح فكرا مخالفا لهذا الفكر هو مبتدع وكذا وكذا وكذا وأنا أستند إلى القرآن والسنة وحضرتك تستند إلى القرآن والسنة وهذا سيكون حوار الترشان كما يقولون المشكلة ليست في القرآن والسنة لأنه ما من مسلم إلا ويستدل بالقرآن والسنة إنما المشكلة في فهم القرآن في فهم النصوص نعم وهذا الفهم يرجع إلى قواعد منهجية حضرتك طبعا يعني تدرسها في, في, في الأظهر وهي التي ينبغي أن تكون المرجع في الخلاف لا, لا. أن نقول ان القران والسنه هو الم... هما المرجع نعم. نعم هما المرجع لكن نعم. كيف نفهم نعم. القرآن وكيف نفهم السن؟ أفهم السنة افهم الناس للسنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انا استطيع ان ااتي لك لا هذا لو خالفك طبعا في هذا في, في... في... في... لا... لا... لا في هذا, هذا الامر لكن, هذا لكن هذا انت انت, أنت... لا يخالفني الشيعة نعم, نعم. نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن لكنك لكن لك تقول افهم نعم. الناس واستخدمت صيغة التفضيل يعني معنى ذلك ان من غير الصحابة والسلف الصالح رضوان عليهم ما يفهمون يفهمون أينا. النصوص الشرعية وهم عندما يفهمونها يفهمونها تبقى ان قواعد منهجية استقوها نا. من الصحابة رضوان الله عليهم, لا. لا. لا عليهم. فاذا اتيتك انا, أنا الان مثلا بقول لابن عابدين او لا. للكمال ابن الهماو او للنووية او لابن حجر او هؤلاء العلماء على المتاخرين على على فهؤلاء يشكعين انهم من السلف الص... أنهم من بمعنى نا. لا انهم عاشوا في هذا العصر وهذه المرحلة الزمنية بل بمعنى انهم سائرون على منهج السلف هل يمتنع الخطأ على علماء السلف او يمتنع الخطأ على علماء <تصفيق> الصوف وغيرهم لا لا يمتنع الخطأ خاصه غير ممتنع <تصفيق> وعلماء انا جميعا فوق الرأس نعم اذا نبدا نقر ونسير عليه ان شاء الله <تصفيق> طيب <فتب تصفيق> اكمل يا دكتور تفضل <تصفيق> فطيب اذا حضرتك بتقول ان الخطأ جائز فاذا جاز الخطأ على واحد هل يجوز على اثنين نعم يجوز هل يجوز على ثلاثة نعم يجوز <تصفيق> هل يجوز على مئة نعم يجوز لكنك تسلم معي واعتقد هذا انه كلما كثر العدد كلما قل احتمال الخطأ بالتأكيد. حتى اذا يعني كثر جدا نقول ان ايه ان الخطا يعني يساوي ايه لا بس لهذا الكلام ضابط نعم فهمت شيخ نعم موافقه هذا الاتفاق الشرعي نعم ما موافقه الشرع اللي من يحكم عليه هل الشرعي كامل فهم في المستشفى نعم مقبول على ومن يحكم ان هذا مستثام او لا اتفق العلماء في الاصول على تقسيم القضايا الى ثلاث قضايا نعم اما قضايا اتفاقية وهذه التي ثبتت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولا يجوز الخلاف فيها مطلقا نعم والمخالف منكر عليه نعم واما قضايا اختلافية وهي ثابتة بنصوص ظنية الثبوت او ظنية الدلالة نعم وإما قضايا الاجتهاديه التي لم يأتي فيها نص على اطلاق واجتهد العلماء العلماء في الحاقها بقضية من القضايا التي مضت سواء الخلافيه او الاتفاقيه فهذه اصول مقرره تسير الامه عليه وأنتم وانتم اساتذتنا وربنا <تصفيق> يكرمكم ف... يعني احنا بتحلم منكم <تصفيق> لكن برضه هذه عموميات يا مولانا الشيخ اذا ب... بنفس قضيتنا فين يعني احنا فين انت تطرحوا ناحيه يعني لو نحن... التوسل بجاه لا لا النبي اذا كنا في قضيه ثلاثه ما في في في الخلاف ها؟ هذا فطريه اما من النوع الثاني او الثالث اه نعم يعني اذا كانا نصوصا هو خلاف في النوع الثاني اذا قصنا او عممنا مفهوم الخطاب مان مان في الثالث فاصبحت في الثالث ودي كلمه الحالتين هي مسألة خلافية تمام يبقى مساله فقهيه مش عقديه وهي مسألة فقهية لا عقديه بلا شك نعم الائمه كلهم نعم انها مساله فقهيه طيب اذا اذا قربنا انها مسألة فقهية ننتقل للمصدر ربنا معكم زين كل منها ما هو خاضع للاصول الفقهيه ومنها ما هو سيدنا الشيخ عادل انا اكلمه وايه المره تركز على ما هو اهم اخونا الشيخ حازم ربنا يجزيه خير بيقول ان انا لما اتكلمت كلام قصدت اصول تقول انا اصطلت اصول عامة وانا فعلا اصطلت اصول عامة لكن خرجت منها الى دليل خاص بالتوسل بدعاء العباس والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون بين اظهر الصحابة ولم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل بل انا خصصت دليل خصصت دليلا في الكلام عن المسألة الذي خصصته من الحلقة من اجلها طيب ومع ذلك يقول الشيخ حج لا تتكلم على أدلة عارضة والشك برئي الشك به لن يرد أهلك ما يرد على الدليل عشان مانا تقريبا 8 دقائق وحننه وإن شاء الله المرة القادمة كما هو إن شاء الله خون الكرام هذا الجمع نلتقي في المرة القادمة حتى نكمل نفس هذا الموضوع يعني ريت تشاركونا وكلكم معنا مشاركات واستفسارات أسئلة حوارات في الأسبوع المقبل إن شاء الله في نفس هذا المعاد بإذن الله عز وجل بس نأخذ رد الدكتور أردك يعني أستاذ الدكتور ياسر عندما دخل من العموميات التي قالها ونحن نقر عليها إلى الدليل الخاص بأن الصحابة أو سيدنا عمر بن الخطاب ترك توسل التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أن يتوسل بالعباس فكان أولى بعمر يعني هذا ما افهمه نعم. ان يذهب الى قبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به وده خليوه حبايب ده ان كان يعني يجوز التوسل ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده كان ده اولى بعمر ده كلامي يعني كان اولى به ان يذهب الى قبر الرسول فكون عمر يعدل فكون عمر يعدل يبقى دلاله على ان هذا الامر ليس جائزا وده كلام جميل اللي قال ليس كذلك عايزين نرد على الدكتور ده عندي عندنا في في قواعدنا الاصوليه لا ينسف جساكه القول يعني سيدنا عمر فعل هذا نعم هذا أمو ثابت ولكن هل سيدنا عمر قال من يذهب يتوسل بالرسول بعد موته يكون مبتدعا أو يكون كذا لا. لا هذه لا. واحدة لا. قاعدة أخرى الترق لا يدل على النهي في قاعده وفي كما قلت في الحلقة السابقة ان الشيخ الغماري ماري الف رسالة سماها حسن التفهم والدرك في مسألة الترك والترك هنا الترك النبوي يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترك شيئا لا يدل على ان هذا الشيء قد نهى عنه رسول الله فقد ترك رسول الله الواجب هو بناء الكعبة على قواعد ابراهيم وترك رسول الله المندوب صلاة الترع في جماعة وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المباح وطرق الضب على مئدته نرى أو ننظر لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يبقى سيدنا عمر بن الخطاب كونه توسل بالعباس أمين ولكنه لم ينهى فلا يجوز لي أن أفسر سكوت عمر بما يتفق مع هوي لا يجوز بحال سيمة وقد ورد الدليل على إن, إن نحن نتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله لأننا لما آجي أتوسل بقول أنا أتوسل اولا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعطيني شيئا وده كلام نقوله بمرء الفم لا يعطيني شيئا مما هو خاص بالذات لا في الحياة ولا بعد الممات انما القل انا اتقرب الى الله تعالى بمنزلة رسول الله ومنزلة رسول الله صلى الله من عليه وسلم منزلة ثابتة فالذين يغيرون بين حال الحياة وحال الممات هل المنزلة هذه زالت عنه بعد وفاته حتى يمنعون او حتى يمنعوا التوسل به بعد السؤال ده ترحنا المرة اللي فاتت وقلنا انها لا تزول طب نعم فانا اتوسل بهذا الجه هذه المنزلة الباقية الى يوم الدين وانا يبقى الرسول عليه الصلاة اسلام الدكتور برايو قال الاصل يقول إن, إيه ان عدم نهي سيدنا عمر قد يكون دليلا على الاباحة وهذا الكلام فيه نظر كبير لان الاصل في العبادات المنع وليس الاصل في العبادات الاباحة حتى الاصل في العبادات المن فإن جئت بعباده فعليك الدليل فعلي في اينا دليل على هذه العباده يعني, يعني يخرج, يخرج هذا الحديث لا. من محل النزاع. لا ليس يعني يعني لا ياخذ من محل ده انت انت الآن, الان بتتقول نعم. نعم. بان الاصل في العبادات التوقيف نعم. وان يرد الدليل بايه باذن بها والا فهي ممنوعه هذا كلام جديد ايوه انما انت حضرت طرحت يعني موقف الـ الـ سيدنا الـ الـ عمر بالعباد عن النبي صلى الله عليه نعم. وسلم على انه دليل للمنع فالدكتور ابراهيم يقول لك انه ليس دليلا ايه لا انا للمنة. نعم صحيح لا ف... لا الدكتور مش مش ليس دليلا للمنع الدكتور سكوت سيدنا عمر ليس دليلا للمنع هذا ده الكلام ده الكلام اللي الشيخ حامد ذكر هو هو فعل سيدنا عمر وعدوله عن النبي صلى الله عليه وسلم الى العباس دليل للمنع وإلا ما عدل النبي صلى الله ما عمر رضي الله عنه عن النبي بعظمته وبجلالته وبجلالته تعبت يا لما يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا أنس يا هل هل عبادة حد حد عبادة حد حد حد حد يقول ان ان عدم نهي سيدنا عمر دليل جواب هل عندنا لنا من هذا انا عندي حجتي ان انا تحملت قول ملحذه كثيره وصار طويل ابو ابراهيم وقال ابراهيم لا سيما انا اكتب انه انا اتعلم من النبي عليه الصلاه لا سيما ان هناك دليلا على الجواب اقول له اين هذا الدليل نعم ايوه دع اقول هذا الدليل تفضل دعني اقول هذا الدليل عشان بس الله يفرج ده الراجل بالنبي صلى الله عليه وسلم عنوان كبير وبدل حديث حديث حديث بن نعم لما ذهب هذا حديث صححه الترمزي والنسائي لا. وصححه الشيخ الألباني مع أنه أوله وهو يمكن التأويل في لا. في في لا. على طول الخطوة لكنه أول هذا الحديث لا. الشيخ الرسول عليه الصلاة لما ذهب سيدنا جاءه الأعمى, الأعمى وقال وقاله اذهب وتوضا وصدر ركعتين ثم قل الله من يأسلوك بمحمد النبي كنبي الرحمه يا محمد اشفى لي عند ربك في رواية زادها فانعرض لك, لك مثل ذلك فافعل فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل الذي ذهب إليه هذه الصيغة من الدعاء هل هي موقوتة بحال الحياة لا, لا, لا أنا أريد أن حدث صيغة مرة أخرى أنا لا أريد أن حدث صحيح صحة وعين مسمى إضافة مضاعفة من كل لا من نجدها بالإضافة إلى شخص هي مضافة هي زيادة سكر محمد بن الله هي وسلم زيادة سكر لا أنا آه آه اتص... لا, لا هي نضع... زيادة المخر يقول لي عشرين بند من الموضوع هي زيادة المخر يقول لي عشرين بند الموضوع ده لا لا لا لا هي هذا في رد على الدكتور <تصفح> هذا الحديث رد على أنا عايز حاجة <تصفح> عايزك. أنا ما الدكتور يست... اورد لم يعني, أنا يعني إن شاء الله هل تعيدون ان تكون معنا بسوء النكصه وان شاء الله كلكم معنا بإذن الله, الله. طيب <تصفح> احنا انا هطلب منكم طلب حتى لا يكون الكلام متراشقا حبنا لو احضر كل منكم مراجعه التي من خلالها يستدل ويقرأ علينا <تصفيق> يعني الشيخ إبراهيم بيعزو أقوال ابن تيمية وابن عبدالوهاب وابن الألبان تجيب <تصفيق> معك المراجع بعزك يا <تصفيق> <تصفيق> شيخنا الشيخ حزم كذلك شيخنا الشيخ علي وفضلتك كذلك إذا كانت الكتب موجودة وكل واحد يقول كلامه ثم <تصفيق> يدلبه <يدللوا> على كلامه من <تصفيق> الكتب لا لا لا احنا جيب مراجع بسيطة جدا مراجع بسيطة وان شاء الله لعلي افضل من الاخوان في الكنترول والالاخوة الكرام وفضيل الشيخ مصطفى رزق المستشار من للقناة ان يعطينا وقت اضافي يعني نضيف في مسألة باذن الله ما وعدوا خلاص وعد ان شاء الله نأخذ ناخد وعد ان شاء الله حاضر اجل لكم كمبيوتر ان شاء الله فدا أهم شيء احنا نعمله مرة جاية بحيث يكون الكلام موجود هو اللي الحاجة بالما موجود اما كلام كده يعني نترشق لم نصل اللي حل في المسألة اذا كدنا نصل اليوم لختام حلقتنا ولقائنا جزاكم الله جمعان خيرا طيب, طيب يعني احسن خلاف عمر ريسى <تصفيق> يا شيخ عبد الله انا بس وريد ان اؤكد ان ان شاء الله انا سعد والله لك ان في لامريكا اسبوعا الذي انه به خلوط الدكتور ابراهيم الان يوجد رد عليه كبير بل هو دليل وحج على الدكتور ابراهيم هنسمعه المرة القادمة ان شاء الله الاعلن على المرعيه ردود كثيرة كل الكلام والشيخ عليه كلامه جميل وكذلك عليه ردود كل الكلام عليه ردود بس المرة الجاية يعني لابد لكم على الكتب حتى لا. إيه نخرب بهذه الدائرة في المرة المقبلة إن شاء الله عندنا في الأحاديث الرئيسية في التوسل سألست الله يفتح لك ولا, ولا في حد عبدي عنده حدا جبنا ابن عنيف عندنا حديث استشفاء معاوية عندنا حديث استشفاء العبد وفي هذه الأحاديث الرئيسية في القضية الأحاديث المسصححة الرئيسية في القضية صق الصحيح أو صححة العلماء هي الأحاديث الرئيسية <تصفيق> ومع ما يكون من أفهام علمائنا من حيث وضع في مصادرها الأصلية إن شاء الله <تصفيق> إن شاء الله. طيب جز... جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم يا الكرام يعني ساعدنا بهذه الجسر مع شيخنا الكرام وساعدنا بلقاء الشيوخ النهارده ونسال الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا ويسرافنا في امرنا ويثبت على الحق اقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين وفقنا الله اياكم وضيوفنا الكرام لما يحبه تعالى ويرضى ونسال الله عز وجل ان يجمعنا في الدنيا على محبته وفي الاخره مع سيد الدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجزا الله ضيوفنا الكرام شاء الكرام خيرا وشكر الله لهم حضورهم وشكر الله لكم حسن متابعتكم نلتقيكم باذن الله تعالى قبل هذا الميعاد بساعة ونصف تقريبا في الأسبوع المقبل يوم السبت مع برنامج حوارات إلى أن نلتقيكم لكم أطيب أمنياتنا وتحياتنا والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في آي